بوك تو سمدسات ويسم ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون بريكماتنيكي او دين الصفات واحد الصفات واحد ستراشينكا Імра'атун كبيرة السن إمرأة كبيرة السن жінка Імра'атун سمينة допитлива жінка Імра'атун фудулія новий автомобіль Сеяратун жадида. жадіда. Швидкий автомобіль. Саяратун саря. Сейяра серия. Зручний автомобіль. Сеяратун мурриха. Сейяра муріха. Синє плаття ثوب أزرق ثوب أزرق czerwone płatnie ثوب أحمر ثوب أحمر зелене плаття ثوب أخضر ثوب أخضر чорна сумка شنطة يد سوداء شنطه يد سوداء коричнева сумка شنطه يد بنيه شنطه يد بنيه بيلا сумка شنطه يد بيضاء شنطه يد بيضاء любязні люди ناس لطفاء ناس لطفاء وديعوي لودى ناس مهذبون ناس مهذبون زيكافي لودي ناس مهمون ناس مهمون мы ли дети اطفال محبوبون اطفال محبوبون زوخвали діти اطفال وقحون اطفال وقحون слухняне діти اطفال مؤدبون اطفال مؤدبون